Fifty Languages Toachy bshara, bsukut fara 95 95 Zebher Hruf ul'atif, eithnain Hruf ul'atif, eithnain Thabsh, huuga, ash وف منذ متى لم تعد هي تشتغل منذ تعد تشتغل وناغه زيخاغم شيغجاغه منذ زواجها منذ زواجها ار اش اوف اسيرب نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت ونارو زحاغم شيغجاغو اش اوف منذ ان قد لم تعد هي تشتغل منذ ان قد تزوجت لم تعد هي تشتغل نأواس ززفخ وغخم شغجاغو آخر ناسبش اخ منذ أن تعرف أصبح سعيدين منذ أن تعرف أصبح سعيدين سابيخر قزابفاغم شغجاغو آخر بردش اجخرب منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادرا ما يخرجون <تصفيق> متى تتصل هي بالتليفون تتصل هي بالتليفون <تصفيق> <تصفيق> هل أثن السير هل أثناء السير مار ف خ نعم أثناء ما هي تقود السيارة نعم أثناء ما هي تود السيارة مار ف خ تيفون مجشئ هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السيارة؟ هي تشاهد التلفزيون اثناء ما هي تكوي هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي يفو فيرشر اس خومه ار موزيكام هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها نغونجه سجمه زپاري لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره لا ارى شيئا عندما بلا نظاره لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه پتر اوتر سزخرم مخر قزخاس خرب لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام وش قيشخ قوما سناخذ سيارة اجره إن هي امطرت سناخذ سياره اجره هي امطرت لوترياچه قد خم قد كحشت سنسافر حول العالم ان نحن ربحنا في الي نصيب حول العالم ان نحن في الي شخو قمسجما ت شخنر دوبليشت سنبدا بالاكل ان لم ياتي بعد قليل سنبدا بالاكل ان لم ياتي بعد قليل فيرسيا تشبس مفهمت سايتم قيف www50